فَإِذَا أَخْنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّنَا مَن دَعَا وَإِنَّ مَا فِداءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ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 O Lilka Firina Amthaloha, Velikabi Anna Lohamaulala Amanu, O Anunna Lka Firina La Maulala Hum.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 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِيهَا كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمًا حَمِيمًا وَسُقِيمًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 فَأَنَّّ لَهُم إذَا جَأَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ فَلَمْ أَن النَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ اللهَّهُ وَسْتَوْفِر لِذًَا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُكَمَةُ وَذُكِرَ فِي هَ القِتَالُ رَأَتَ الذيذينَ فِي قُلُوبِهِم رَب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 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Aulėkai الذien larnahum allah fāsammahum vā āmā abcārahum Āfela ytadabbarūn al-Qur'an Āfela ytadabbarūn al فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ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 ذَلِكَ بِأََّهُ مُتَّبَعمَا أَسْخَطَ اللهَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَسْخَطَ اللهَّه وَكَرِهور وَكَرهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أُولَئَاءِ أَرَيْنَاكَ Ola tarifana hum filachnilko, Ola hu jallamu ar malakum, Ola nabalo anakum hattan alam al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 Lain yadhurru Allaha shay'un wa sayuhbitu a'maluhum Ya ayyuhalladhina rasula wa la al-ladhina kafarū wa saddū 'an sabīlillāhi thumma mātū wa hum kuffār thumma mātū wa السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ مُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ ها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 تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم